الحمد لله الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه وكنا قد ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ومنها أن الأرض المتنجسه تطفر بصب الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة ولا تحتاج إلى نقل التراب على الراجح من أقوال أهل العلم ومن فوائد الحديث احترام المساجد وتطهيرها كما قال الشارح ويؤيده حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قوله بعد ذلك في فوائد الحديث أو ما يؤخذ من الحديث سماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما قال ظاهره أنه قال ما قال بعد الواقعة لكن الذي في صحيح البخاري في الأدب كتاب الأدب من صحيح البخاري وليس الأدب المفرد الذي في صحيح البخاري في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا واشترع عندك وقال ايه في الكتاب حد يقرأ بصوت عالي كده قول الشارح في الكتاب سماحة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشارح رحمه الله سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشل الأعراضية برفت وليه بعدما بال مما جعله يقول اللهم رحمني ومحمدا ولا ترحم ومحمدا ولا ترحموا أحدا ولا ترحموا معنا أحد يبقى هنا أظاهروا ايه ان بعد الواقعة ما وقعت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما فعل الرجل قال إيه اللهم ارحمني ومحمده لكن الصواب أن هذا الرجل فعل ما فعل بعد أن قال ما قال قال الحافظ وأخرجه ابن ماجه وصحح ابن حبان من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل الأعراضي المسجد فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرق واسعا ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد يبقى قوله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لم يكن بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه وإنما هو قالها بمجرد دخول المسجد وقبل أن يحدث منه ما حدث إنما ظاهر كلام الشارح إنه إيه إلا حملوا على قول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا يخالف ما في هذه الأحاديث قال ابن الملقن وأخرج الشافعي في الأم هذا الحديث بفائدة حسنة من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا لفظه دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول سلم لقد تحجرت واسعا فما لبثا أنبال في ناحية المسجد فكأنهم عزلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب منا أو سجل منا فأهريق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وفي رواية أبي داود أنه صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ثم بال في ناحية المسجد إذا هنا ظاهر كلام الشارح أن الرجل لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته بعدما حدث منه ما حدث قال اللهم ارحمني ومحمدا لكن هذا يخالف ما جاء في الأحاديث التي معنا وأنه ابتدأ هذا القول قبل أن يحدث منه هذا الفعل نعم. وكذا أخرجه الترمدي قال وقد يستنبط من هذه الرواية صحة صلاة مدافع الأخذفين وكذلك لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه يعني رجل ومجرد ما فرغ من الصلاة بالك نحية المسجد يعني لم يصبر حتى يخرج من المسجد أو حتى يتوارى عن أعين الصحابة أو غير ذلك فهذا ظاهره إيه؟ أنه كان حاق وهو في الصلاة أو على الأقل يشعر حاله بذلك يعني ممكن اللي يراه هو يبادر إلى التبول يقوله أنت كنت حاق في الصلاة أم لست بحاق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله وعليه على ما جرت به العادة أن الإنسان يبادر إلى التبول بعد الصلاة إذا كان حاقنا فيها يدل ذلك على صحة الصلاة مع مدافعة الأقبثين وإن كرها له أن يصلي وهو على هذه الحال أن طبعا بعض العلماء يرى حرمة الصلاة وهو حاق أو وهو يدافع الأقبثين لكن الصواب الكراها فقط قوله عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها قال النوري رحمه الله تعالى قال العلماء كان قوله صلى الله وسلم دعوه لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله فضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدله ومواضع كثيرة من المسجد يبا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجل من ماء لشك إن تنجيس المسجد, إيه؟ مفسدة. تنجيس المسجد مفسدة لكن لو تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجروه أو نهروه حتى اضطر أن يقوم من مكانه الذي يبول فيه وهو يبول ويمشي في المسجد فإما أن يقطع بوله ويصاب بالضرر وإما أنه ينتشر بوله في المسجد فبدل أن تكون بقعة محصورة يمكن تطهرها هتصبح إيه؟ منطقة كبيرة يصعب تطهرة ومن هنا قالهم عند تزاحم المكاسب يرتكب أكفى خلاص إحنا نرضى بإيه أن ينجس بقعة قليلة بدل ما ينجس المسجد كله بدل ما يصاب الضرر في بدنه بقطع دوله عليه وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم احتمالين فقال يحتمل أمره بتركه أن يكون لألا تنتشر النجاسة وتكثر ولألا يضر قطعه به قال من نفس ما قاله النووي رحمه الله قال الحافظ بل أمرهم بالكف عنهم للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيصرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بطرك أيصرهما كنت وهذان أصلاً عظيمان من أصول الشريعة الإسلامية قال القيم رحمه الله تعالى في الزاد مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أبناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أبناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين وسبق أن قلت لكم إن شيخ السلامتيني رحمه الله تعالى يقول ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ليه لأنه إذا علم خير الخيرين ولا سبيل إلى تحصيلهما معا هيعمل إيه؟ هيوفر وقته وجهده لماذا؟ لتحصيل أعلى الخيرين وكذلك أيضا إذا كان لا بد من ارتكاب شر من الشرين وهو يعلم الأعلى من الأدنى هيعمل إيه؟ هي يختار الأدنى شراً بدل أن يقع في الأعلى لكن النظرة السطحية إن ده خير وده شر بغض النظر عن خير الخيرين وشر الشرين هي إما أنها تفوت على العبد مصالح كثيرة وإما أن هي هتوقعه في مفاسد إيه؟ في مفاسد أكثر عشان كده كلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين اللي هم إيه؟ دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيصرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بفرق أيصرهما الأصل الأول دفع أعظم أو أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما أو أيصرهما دليله من القرآن الكريم قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ما مفسده, مفسدة مفسدة, مفسده عظيمة جدا لكنه قال وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صحيح القتال في الأشهر الحرم كبير ومفسدة ولكن أفسد من ذلك وأعظم من ذلك الكفر بالله وصد الناس عن الإيمان بالله عز وجل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل الفتنة هنا يعني شرك الفتنة هنا بمعنى الشرك فقدم قتل النفس على الكفر لأن ضرر الكفر أشد من ضرر قتل النفس ولهذا يشرع الجهاد وفيه في قتل من الأنفس لمصلحة إقامة الدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله مع إن هذه المقاتلة تحتمل إيه في الواقع القتل قتل الأنفس وإراقة الدماء وغير ذلك وقوله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخبر عليه السلام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 السفينة بمفسدة أكف وهي خرق السفينة خرق السفينة ممكن يتم إصلاحه لكن غصب السفينة كيف تسترد من يد ملك ظالم فاختار أدنى المفسدتين وهي خرق السفينة إدقاء لملكية السفينة لهؤلاء المساكين واحتمل مفسدة قتل الولد ليدفع مفسدة إرهاق والديه طغيانا وكفرا التي هي أعظم وأشد من قتله ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه قال ابن حجر رحمه الله فيه ترق انكار المنكر قشية الوقوع في أنكر منه ترك انكار المنكر قشية الوقوع في أنكر منه يعني أن رسول الله يرى من التضييق على الناس بل ومن المنكر أن يقتصر في الكعب على باب واحد لا يدخل منه إلا علية القوم لكن الأيصر على النساء أن باب يدخل الناس منه منه. فيكون من السهولة واليسر عليهم الدخول والخروج والصلاة في الكعبة ونحو ذات لكن لأن قريش ألفت وضع الكعبة على صورة معينة أو وصف معين فيمكن أن تثور ثائرتها ويترتب على هذا الفعل المحبب إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب إلى الحق والأقرب إلى التيسير على الناس مفسدة أكبر فترك الحال على ما هو إيه علي وأيضا من الأدلة على هذا الأصل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أم سلمة قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سليم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله إذن هنا إنكار المنكر وسيلة إلى غاية وهي إيه أن يحصل ما يحبه الله عز وجل ورسوله من, الإيه؟ من المعروف فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره وإن كان الله عز وجل يبغضه ويمكت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم من يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء وحديث بسر بن أرطأ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو مع أن هذا حد من حدود الله عز وجل قال ابن القيم فهذا حد من حدود الله وقد نها عن حقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضب يعني هو الآن في الغذف وبينه وبين المشركين إيه؟ خطوات فيمكن أن يغضب لنفسه وينتقل من صف المسلمين إلى صف المشركين وهذا أبغض إلى الله عز وزل من إيه؟ من وقوعه في كبيرة تستوجب حداً يبقى لا, لا نقيم عليه الحد في هذه الفترة حتى يعود إلى بلاد الإسلام ويؤمن جانبه أن يلحق به المشركين لأنه طبعاً لحقه بالمشركين في أولاً ردته ودي مفسد عليه أشد من ارتكابه جريمة او عدم إقامة الحد عليه الأمر الثاني فيها مفسد على الإسلام. ليه؟ لأن دا يفت في عضو الإسلام وأهله. كن واحد يخرج من الإسلام إلى الكفر فهذه تضعف شأن, شأن الإسلام. الأمر الثالث أنه ممكن خلاص وما بعد الكفر من ذنب ورجل ارتد عن الإسلام ممكن يدل المشركين على عوارات المسلمين ولا لا يبقى مفسد أكبر وأكبر. وهنا نهى أو لأبل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في الغزو أو في بلاد المشركين خشة أن ينتقل المسلم من الإسلام إلى الكفر أو أن يكون عوناً للمشركين على المسلمين طبع نعم نعم نعم نعم طبعا يعني أنا اخترت بعض الأدلة وأردت أن تكون متنوعة يعني كل دليل في باب لأن في الحقيقة أكثر المفاسد التي نراها اليوم سببها إهمال هذا الأصل حقيقة يعني لا تكاد توجد مفسدة إلا وسببها إهمال هذا الأصل يعني الحركة اللي عملها شباب الإخوان في الأزر وفهمت على إنها استعراض للقوة كم من نتجتها طيب إيه المصلحة اللي كانت ترجى من وراء هذا العمل وإيه المفاسد اللي ترتبت على هذا العمل يعني المهم إن أي فساد يقع بل أي درر تتعرض إليه الدعوة سببه إهمال هذا القصد لكل واحد يرى عليه حقا في انكار منتر أو إقامة معروف يفعله ولا يرجع إلى أهل العلم الراسخين أصحاب القبرة الذين يرون الفتنة قبل أن يبزغ نجمها يعني هم كده تحس عندهم من الحدث أو الحدث يعني الاحساس او الشعور بالفتنة قبل ان يطلع عليها احد او قبل ان يرى اي انسان بوادر هذه الفتنة والذات بايمان يقولوا كده ان اهل العلم الثقات يرون الفتنة قبل ان تظهر وعنت الناس يرونها بعد ان تقع كل الناس يشوفها بعد ما ايه بعد ما تقع انما اهل العلم اصحاب الخبرة هؤلاء يرونها قبل بايه بدلائلها وعلامتها وشواهدها ونحو ذلك ومن هنا دائما ما يأتي الشر من قبل الصغار الذين تحكمهم الحمية والحماس دون التروي والتثبت والنظر في المصالح والمفاسد لا مش المصالح والمفاسد بس ده أعلى المصلحة طيال وإيه وأدنى المفسدتين نعم لا خلاص الكلام زاد المعب خلص عند انت عندك انتهى وهو لا ده في اعلام المواقعين في اعلام المواقعين ايه طبعا يجب في مرض ايه ما اللي احنا بنقول ده بنقول ايه يا احنا بقول قعدة واصل من اصول الدين يعني اذا اهملت اصول الدين يبقى ايه اللي ممكن يهتم بيه بعد ذلك pero بيقولوا هذان اصلان من أصول الشريعه الاسلاميه طب اذا اهملت الاصول يبقى لسه ايه بقى ان شاء الله يبقى ده واجب ومن الملزم الواجبات هتقول انا ما اقدرش اغير خلاص يبقى ما تعملش ترجع لاهل العلم مش كل واحد تطق في دماغه فكره يعملها ويقول لك ده انا كنت قصد الخير ما احنا قلنا قبل كده ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لاصحاب الحلقه ايه كم المريد للخير لا يبلغه يبقى مش كل واحد يرى ان ده خير الرد الى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم او اهل العلم والله تعالى قال ايه ولو ردوه الى الرسول وإله قول الامر منهم لعلمه الذين يستمتطونه منهم مش كل واحد كمان يعني ما يردش لاي واحد لا بيرد لأهل الفقه والاستنداط مش لو واحد مثلا بيطلع يخطب غضة او بيعطي بعض دروس او الكلام ده سواء مؤهل للاستنداط او غير مؤهل ولا كان سألت شيء وحطاه في رأب تعالى وميطلع سالم لا ده لابد ان هو يعرف مين اللي ي طبعاً على أهمية الوعظ وطبعاً ودوره الهام جدا في الدعوة الإسلامية ولكن نحن بلقللش من شأن الوعظ ولكن فارق بين واحد عنده قدر على الاستنبار وتمييز مراتب الأعمال والنظر في المصالح والمفاسد واعلى المصالح وأدنى المفاسد وواحد تاني الله عز وجل أعطاه ملكة التأثير في الناس والترغيب والترغيب ونحو ذلك يبقى لكل المجاله نعم وقال أيضا رحمه الله تعالى في بيان الفوائد المستخرجة من قصة صلح الفديبية ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز مصالحة أيام اجتمع عدد من الدعاء في سيارة وهم في طريقهم إلى بلد من البلدان فأثيرت مسألة ما يتعرض له بعض الدعاء في الأمن ونحو ذلك فالجميع إلا واحد يقول لك يعني خلاص أنا أرضى بأنه يعمل ويسوي وا وا, وا, وا ما حاول شيء أن أنا أرض له شيء من الإساءة أو الظلم اللي هو ظلم لي طبعا تحكم العواطف في الدين مصيبة من المصائب لأن انت لو نظرت في أصل التشريع معلوم ان العربي بطبيعته لا يقبل أن واحد ينظر إليه نظرة عابس ولا لا فكيف جاءت الشريعة والمدة طويلة جدا تأمره بالعفو والصفح ووو والآخر ليه هل الشرع جاء ليذل أتباعه سؤال جاوبوني الشرع جاء ليذل أتباعه ويعودهم على الخنوع والخضوع والذلة استحالة طبعا بل الله عز وجل قال ولا رسوله لكن جاء لترويض النفوس حتى تسلم لشرع الله عز وجل وإن كان بخلاف ما نشئت عليه واعتادته يبقى هو صعب على نفسه جدا أنه هو يسكت أو يعفو أو يصفع إزاي؟ ده أخذ مالي أو ضرب ظهري أو خرجني من بيتي أو عمل أو, أو إلى آخر واسكت وقلت في البداية أن العربي لا يقبل أن واحد ينظر إليه نظرة عبسة آه يسكت ليه؟ لكي يكون الشرع حاكما على الكل والعواطف تنحى جانبا هذا يأتي من إيه؟ يأتي من دراسة السيرة النبوية ومعرفة مراحل تشريع الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك أما أن العواطف هي التي تتحك ونقول لا دني لابد أرد الكلكلين أفعل ولابد أفعل ولابد ولابد طب وبعد لابد دي إيه اللي بيحصل الجنية بتأتي على الدعوة هو ممكن يأخذ ويلقى به في السيش ولكن الحمد لله أنا مرتاح مش لكن الناس اللي بيحصل برة في المساجد من تحجيم و وتكميم الأفواه هو ما نظر إلى هذا إنما نظر إلى حاجة واحدة فقط نو إيه يسأر لنفسه وليجري على الدين بعد ذلك ما يجري عشان كده بنقول إن كلام ابن القيم عليه رحمة الله إن هذا الأصل تبنى عليه مصالح الدين والدنيا كلام ليس إيه ليس فيه أي مجازفة وليس في أي تفخين وإنما هو عين الحقيقة قال ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منهم ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ده فيما يتعلق به الأصل, الأصل الأول اللي هو أشر إليه الشارح بقوله عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفه طيب الأصل الثاني تحصيل أعلى المصلحتين بطرك أيسرهما أو إن فات أدناهما طبعا قبل من نجيب الدليل اللي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام نبن نقول إيه حيثما كان شرع الله عز وجل فثمت المصلحة وإن الشرع مصلحة كله وبناء عليه أي واحد عاقل لو رأى أمامه شيئين أحد هذين الشيئين أنفع له وأصلح له من الآخر هيعمل إيه ده الأنفع ولذلك يعني نخرج من الجزئية ديات لجزئية أخرى تتعلق يعني فيها شيء من الترغيب في اغتنام الأوقات في ذكر الله عز وجل وما ينفع ويجدي الغزالة في كتاب الإحياء في الآفة الأولى من آفات اللسان اللي هي الكلام فيما لا يعنيك بيقول إيه ولو أنك هللت الله سبحانه وسبحته وذكرته لكان خيرا لك فكم من كلمة يبنى بها قصر في الجن نحل الشيادة هو يقول ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا ثاني ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه طينة قطعة طين لا ينتفع به كان خاسرا خسرانا مبينا لأنه مصلحته فيه في أن يأخذ الكنز ليس أنه يأخذ المدر قال وذلك مثال من ترك ذكر الله جل وعلا واشتغل بمباح لا يعنيه واشتغل بمباح لا يعنيه فإنه وإن لم يأثم لأنه اشتغل بمباع إلا أنه قد خسر حيث فاته الربح العظيم بترك ذكر الله جل وعلا ده جاي منين برضو من تقديم أعلى المصلحتين نعم. لكن الدليل اللي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا هو حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهدى وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ما ان اؤخر الصلاة فانطلقت امشي وانا اصلي وامئ ايماء هنا عمل ايه هو رأى ان مصلحة تتبع هذا الرجل اللي امر بقتله اولى من ان هو يقف ويصلي ويضع ايه او يجعل بصر ومحل سجوده والرجل ايه يفوت قال فانطلقت امشي وانا اصلي والاصل ان هو يصلي وهو قائم وان بصر يكون حل سجوده نسي كل هذه المصالح في جوار المصلحة الاكبر وهي ان الرجل لا يعذبه او لا يغرب عنه نعم فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت كنت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجئت في ذلك قال إني لفي ذاك يعني حتى تثبت من جريمته قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد الحديث في إسناد عبد الله بن عبد الله بن أونيس ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره بحبان في الثقات وسكت عن الحديث أبو داود والمنذري وحسن والحافظ في الفتح وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود لأنه اعتبر عبد الله بن عبد الله بن أونيس في جهال قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع لأننا قلنا الشارع مصلحة كل طب الآن عندي مصلحتين تزاحم إحداهم الأخرى لابد من الإتيان بوحدة في نفس الوقت وب... وبنفس الجفت يبقى هنا يقدم ايه يقدم الاعلى فان امكن تحصيلها كلها حصلت وان تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها الا بتفويت البعض قدم اكملها واهمها واشدها طلبا للشارع وذكر من فروع هذا الاصل ان السمر بعد العشاء ذريعة الى تفويت قيام الليل فان عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وجعلوها قاعدة من قواعد الفقه ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة تصرف صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه كان صواب ولا خطأ؟ أيها طبعا لقوف لها وحملها على جمله والخلوة بها مدة لحد ما وصل للجيش والكلام ده كله ليه صواب ها قل على حسب القاعدة اللي أنا ذكرتها دي ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة لا شك وطبعا الخلوة منه عنها ليه سدا لذريعة الوقوع في الفاحش طيب هذه امرأة ضعيفة لو تركت وحدها في هذا المكان تركها وألن مالي والسلامة لا يعديلها شيء ولا يحدث لها ما يحدث المهمة أنا عرضي لا يتكلم فيه ولا آخره دي كلها ممكن تكون إيه؟ مصالح هو يراها مصالح بالنسبة له يعني ينفد بجلده كما يقولوه لكن هو لم يفعل ذلك. لأن زي ما قلت الخلوة منه عنها خشت الوقوع فيه الفاحشة طب لو أن هذا الرجل يعرف من نفسه أو يثق من نفسه في هذا الباب وحتى لو لم يثق من نفسه إن تركها هيعمل إحصال إيه ده قد يحدث ما هو أشد من الفاحشة اللي بيحصل آه. يحصل اغتصاب ويحصل قتل ويحصل كل حاجة فمن هنا قال العلماء إن ما نهي عنه سدا للذريعة وبحليه المصلحة الراجحة ومن هذا الباب أيضا أباح من أباح الصلاة في أوقات الإيه؟ الكراهة صلوات زوات الأسباب في أوقات الكراهة ليه؟ لأن النهي عن الصلوات في اوقات الكراهة سدى لذريعة التشبه في المشركين لكن لو أن هذه الصلاة تضيع بخروج او زوال السبب الموجب له يبقى راحة مصلحة ولا لا راحة مصلحة يبه هنا ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح ليه المصلحة الراجحة القاعدة دي وضحت الآن يبقى بنقول هنا تحصيل أعظم المصلحتين ولو بإضاعة أدناهما وارتكاد أخذ في الضررين نعم صلوات التي لها سبب تزول الصلاه بزواله ك تحيه المسجد مثل او سنه الوضوء هي تحيه المسجد مرتبطه بايه بدخول المسجد سنه الوضوء مرتبطه بايه الوضوء وهكذا فدي بنقول عليها ذوات اسباب يعني لها أسباب معينة لو زال السبب زالت الايه الصلاه وفات المرء تحصيل الخير المرتبط بهذه الايه بهذه الصلاه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ينهى عن الصلاة في أوقات معينة ولا أوقات الأيه؟ أوقات الكراه ليه؟ من التشبه بالمشركين فهنا بنقول طالما إن الإنسان لا يعمد ولا يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما حمله على الصلاة في هذا الوقت تحصيل الثواب يبقى مسألة الخوف من التشبه بالمشركين إلى حد ما ايه؟ يعني هنقول ممكن تكون ضعفة على الأقل والمصلحة المرجوة محصلة يبقى ما نوهي عنه سدا للزريعة وبيح ليه المصلحة الراجعة قوله ان البعد عن الناس انا وانا اتكلم مع الشيخ زكي ذكرني بواقعة حصلت معي دولت يعني بقول له ان بعض الاخوه مثلا قد يرى امراه في موقف معين ولا يمد يده إليها مثلاً لساعدها أن تقوم من كبوة أو عطرة أو نحو ذلك لأن طبعاً مس المرأة حرام وما ينفعش وشكلها يبقى يدام الناس وهلوم وجر وده حصل لي شخصياً يعني أيام ما كنت في الجامعة امرأة تنزل من الأوتوبيس والأوتوبيس ماشي فنزلت تقريباً يعني أنا استشعرت أن الجلال خلاص فمنجرد أن أنا بأخذ إيدها علشان أقومها وإذا بعاصفة يعني من الهجوم علي كأني ارتكبت يعني فحشة مع المرأة والعياد بالله ايه ما الذي يحصل اهو ده من هذا الباب من باب عدم تقدير المصالح والمفاسد وفق هذه الايه؟ وفق هذه القاعدة يعني برضه من هذا الباب سؤال جاء ودي ماذا افعل اذا ركبت احدى السيارات المكروباس وفجئت بالسائق يشغل شريط غناء وأنا شعرت أن هذا السائب سفيه وقد يؤذيني فماذا أفعل فجئت هذا الوضع الطبيعي أنه يشغل شريط غناء يعني ليس مفاجأة ولا حاجة صحيح يعني هل يجب أن يشغل لا يعني, هو يعني الوضع الطبيعي أنه يشغل هذا الشغل شريطه لابد أن تكون متكيف مع هذا الحال او هذا الوضع الذي يعتبر شبه إيه؟ يعني آه فالحصل من هنا اشغل سمعك ودهنك عن سمع هذا البطر بس هذا غاية ما تكلف به ويعني اظهر لله عز وجل من قلبك بغضك لهذا الشيء وإن استطعت أن تكلمه بكلمات ليينة مثلا أو يكون معاك شريط قرآن تقول له لو سمحت مثلا ممكن يسمع هذا الشريط براجل صوته مثلا كويس أو كده وإذا وجدت منه صدودا وإعراضا أو سفها لا تكرر المحاولة خلاص أنت أديت ما عليك والحمد لله أن الشرع جعل لنا فسحة في مسألة الإنكار بالقلب وأنا أذكر مرة مكان احد الطلبة عند الشيخ مصطفى الله يحقظه فركب تاكسي فالولد في التاكسي شغل اغاني بطل مش مبطل اقفل مش قافل فصاحبنا نعمل ايه؟ وطبعا نجلس جانبه في الكرسي الامامي ضغط على التسجيل طلع الشريط قصر الشريط رميه من الشباك الراجل بقى يعني يبقى, يبقى غيره على دينه يعني الراجل يغضب لله عز وجل وان حرمات الله انتهكت وال... فالولد لن ينطق بكلمة اللي هو مين الساق وظل صاحبنا ان الامور يعني سارت على ما يريد واذا بالولد فجأة امام قسم اول شرطة المنصور ونازل والسوء حظه نصراني لوثائق التكس واخدوا من ايده او نزل الاول استدعى شرقي ولا حصل كد كد كد خدوا حولوه على امن الدولة اسألوه فين يا ابن يقولون ده في مدرسة الشيخ مصطفى العبد مدرسة اتنين تب اتفضل وجاموله بقى طبعا وعملوله اللي واجب وزادة شوية خدوا منه من المعلومات اللي ما كانش يحلم بيه اي وكانت المتيجة ايه اغلاق الدروس لمده طويله جدا وطبعا بتاع التب هو كده تصور ان هو يعني عن ايه عنتر زمان او ابو زيد زمان زي ما بيقول فا يعني المسألة لابد زي ما قلت هذه القعدة اغفلها يؤدي الى مفاسد كثيره جدا جدا جدا لكن فارق بين واحد بيحكم الشرء واخر بيحكم العواطف واحد يقدر المصالح والتالي لا ينظر في المصالح هو المفاسد نعم السلام عليكم نصيحة بالفضيلة اخبار الله في اخوة لأخواننا الذين نفضرون للدعوة لهم يعرفوا حالة الناس اللي يكلمون احد اخوة كانوا راح تقوموا في المسجد الفورة وطلعا ننبر وقال لي الناس حديث ضعيف وحديث صحيح وناس يعني يمسة في بداية نعم ما كان منه تالي جمعة الا ان الراجل اعفاظه قال وعفاظه من الجمعية وعلمنا جبهه طبعا من النص نحن أتكلم الناس, الناس بأسلوب أعلى أعلى منها فدينا نصيح الله يدرك والله طبعا يعني نزلنا على رغبة الشيخ زكريا يكفي أن نقول خاطب الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة وده صحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى على سعة علمه وعلو قدره وطبعا مش هنتكلم عن الشيخ الألباني فالحمد لله مكان وحفوظ في القلوب خطط في حياته مرة واحدة فقط قل وجدتني على المنبر أقول الحديث فيه من العلل كذا وكذا وكذا, وكذا الحديث اللي كان شغال فيه بالليل فنزلت وأنا على يقين من أنني لن أخرج من المسجد سالما مش عارف أنظر كده هو ده اللي فراسي وده ومن بعدها لم يصعد المنبر أبدا كنت أقول إزاي الشيخ الألباني يكتم علمه ده وهو هي ده طقته وده قدرته مش لاجم أنه كل واحد يخدم الدين من جهة من جهة الخطاب انت إذا لم يكن عندك أسلوب خطابي أو تستطيع انك تبين للناس ما يحتاجون إليه يكفي أن انت تعقد دروس علم مع طلبة علم وهو لا يلزم ان كل الناس يكونوا ايه يكونوا خطباء ورحمة الله امرأة عرف فقدر نفسه انما بالفعل مثل هذه التصرفات بي... تكون في مرها مرة جدا على الدعوة فرجاء ان كل انسان لابد انه يعرف طبيعة الناس اللي امامه وانا سبق قبل ذلك ونبيت المسألة دي كتير جدا ولا جماعة لا يصلح ابدا ان يفهم المرء الحديث إلا إذا علم حال المخاطر ليه؟ لأن النفس السلام كان يخاطب كل إنسان على حسب فهمه وعلى حسب ما يناسبه تجد السؤال واحد والإجابات متعددة ليه؟ مراعاة حال المخاطر والنفس السلام لما الأعراضي قلوا والله لا أزيد على هذا ولا أنكس في حين إن الله جل وجل قل ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعى ولا تجعلوا أيمانكم ولا, إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التفسيرين إن هي لا تحلف بالله ألا تفعل الخير وبالرغم من ذلك النفس السلام وكأنه ما سمعشي حاجة العربي يقول والله لا أزيل على هذا ولا أنقص والنفس السلام يقول أفلح إن صدق بكذا لأن الأعراب يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حقي غيره يبقى هنا لابد من مراعاة احوال المخاطبين وهذا يتطلب معرفة ايه احوال المخاطبين يعني من المشاكل حقيقة يعني اللي بيحدثها توزيع الخطباء على اماكن مختلفة لا سيما الاماكن البعيدة اللي ممكن ما يكونش عارف عنها اي حاجة ولا يعرف عن طبيعة اهلها شيء هي المفسدة اللي بتحصل بي انا ممكن اكون راج الريف واهل الريف لهم طباع معينة تختلف عن طباع اهل المدينة انزل المدينة اعمل تصرف من تصرفات الريف يكون معاب عند اهل المدينة هيعملوا ايه هيعيبوا الدعوة كلها والاتجاه اللي ده جاي منه كله فهنا يبقى المطالب او الذي اطالب انا به ان اسأل فلان استضافني عنده او طلبني لمحاضره عندك طيب الوضع عندكم ايه ايه اللي اهل المكان يحتاجونه من الكلام ايه اللي ممكن يمشي عندكم ايه اللي ما يمشيش مش مساله ان انا احفظ خطبه واروح ارصها زي ما قلتها في كل هنا اقولها في حته ثانيه اقولها في حته ثالثه ولو المثال اللي انا بضربه او الامثله اللي انا بضربها في الخطبه تناسب المكان الاول اللي انا قلتها فيه او لا تناسب المكان الجديد اقوله خلاص على ان انا حفظت خطبه وانتهت القصه ما ينفعش ده القرآن أنزل على سبعة أحرف له والله عز وجل يقول وَمَا أَرْسَلَّ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فلا بوده تكون فاهم انت بتقول ايه وبنتخطط ميه وايه الأسلوب اللي يمشي معاهم وايه الأسلوب اللي ما يمشيش معاهم امور ده مهمة جدا الدعوة كما تحتاج إلى فقه ذاتي للداعية تحتاج أيضا إلى ايه استيعاب المدعو ومعرفة احوالهم مش مجرد ان زي ما قلت بروح اقول كلام وقع موقعه أو لم يقع المهم ان انا قلت وانها خطبه وعدت لا ده مش كده الدعوه محتاجه ثقه فالثقه ما واش في الاحكام الشرعيه فقط لا ده في الدعوه ايضا و الكلام الذي بدات به خاطب الناس على قدر عقولهم قولوا بعد ذلك ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهر طبعاً ده يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سكن البادية جفاء يعني تجد المكان اللي الإنسان بيقعد فيه بيأثر عليه حتى يمكن السيارة اللي الإنسان بيركبها أو وسيلة المواصلات اللي الإنسان بيركبها بتؤثر فيه يعني النبس صلى الله عليه وسلم لما وصف الليه لا اللي هم أهل الغنم وأهل الوبر قال إيه السكينة والوقار في أهل الغنم والكبر والخيالاء في عند أصوات الإبل راح لما يكون عنده إبل يبحث بنفسه شوية عكس اللي إيه إلا عايش في وسط الغنم الغنم بطبعتها الغنم والاستكانة والخضوع وكذا فهو بتأثر من إيه من خلطته او اختلاطه بهذه الاغناء كما يتأثر ايضا حين كده كان برضو يعني يوذكر الشيك الالباني عليه رحمة الله كان يقول اللي راكب عربية اعلى من راكب عربية تانية هو اللي يبدأوا بالسلام هو النبس صلى الله عليه وسلم قال للراكب يسلم على الماش طب هم اللي تنردين ننظر هنا في الوسيلة اه والله كان ده كلام يعني اقول يعني كتير منكم سمعوه يعني فمثلا واحد ركب عربيه مرسيدس هو اللي يلقي السلام على اللي راكب العربيه فيها واللي راكب عربيه يلقي السلام على اللي راكب مثلا عجل. واللي ركب عجله واللي راكب يلقي السلام على اللي راكب حمار وان كل حمار الوقت بقى اغلى فشوف الفقه ده يعني يصل الى هو ده الدين يا جماعه الدين كله فقه فليه لان بالفعل هذه الاشياء اللي الانسان بيختلط بها تؤثر فيه ولا بد فمن هنا قال ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء وإلا هل كان يتصور واحد ان كرشي أو مدني يفعل ما فعل هذا الأعرابي <تصفيق> استحاف لذلك احنا قلنا ان الأعراب يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيرهم قوله بعد ذلك الرفق بتعليم الجاهد ده طبعا قاله ابن الملقن والحافظ وسبقهما النووي رحمه الله تعالى ولفض الأول له ابن الملقن الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا وعنادا ما دم تستشعر أن هذا الرجل متعلم على سبيل نجاح حتى لو كان أسلوبه إلى حد ما خارج عن حدود الأدب ما دم تستشعر هو يريد أن يستفيد وإن أخطأ طريق الاستفادة بسوء أدبه في السؤال تغفر له المسألة بي إلا أن يكون سؤاله على سبيل الاستخفاف والعناد يبقى دلو إيه معاملة أخرى ولفض الثاني لو الحافظ في الفتح وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه إذا, إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه واحد لسه داخل في طريق الطاعة والاستقامة جديد يبقى دا يحتاج إليه يحتاج إلى رفق أكثر من واحدة لأنه يحتاج إلى نوع من الاستئلاف والاستئلاف يحتاج إلى نوع من الرفق واللين وخفض الجناح ونحو ذلك وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه قال ابن ماجة وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقها في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فلم يؤنب ولم يسب فلم يؤنب ولم يسب فحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس الحديث رواه مسلم وغيره وأما إذا حمله على المخالفة الاستخفاف والعناد فإنه يزجر ويعنف كما في حديث الرجل الذي قال له النفس سلم قل بيمينك فقال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فقال له النب سلم لا استطعت فشلت يده ليه لأن النب سلم استشعر من هذا الرجل يقول لا أستطيع على سبيل العناد والكبر فدعا عليه وهكذا يعامل كل إنسان بما يناسبه أو بما يستحق فنستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله